ح ص ر ي ا على شبكة ملامح. عرفت بأن ا ل م ع ا ص ي م هنا، لأنها تظهر على الوجه وتبي. تشو ف ر ا ي ه ا يعيش الغبينا، والناس من حوله بخير وسعيد. ي ن ماقول غير الله عليها عينا وجدت ت و ب ه وتبها الحين الله أكبر كيف قصر بدين ا لا قلت ت و ب ه قلبت وبعدين عرفت عرفت ليه إن المعاصي م لنا، ي لأنها تظهر على الوجه وتبي، تشو ف ر ا ع ي ه ا يعيش الغبينا والناس من حوله بخي وسعي. المشكلة وحلولها في د ن ا ركعة والسجدة في صفوف المصلين ي ن د م على وقت م ض ا م سنينا الصحبة اللي ما تعينها للدين و ع ل َّ م ن ل ى ر ب ه ر ج ا ه ح ن ي ن َ ا ل ع ل ر َ ب ّ ه ي غ ف ر ا ل ذ ن ب و ي ع ي ن و ي ع ي ن ر ف ت َ ن ا ل م ع ا ص ي م ن َ ا ل ِ أ ن ه ا ت ظ ه ر ع ل ى ا ل و َ ج ه و ت ب ي ن والناس من حوله بخير و س ع ي و الناس من حوله بخير وسعيد د قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.